Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا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 ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك عدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحافظوا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبْتُهُمُ بِأُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وَلَا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى umme yune bi um bima amilu yawmal qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim جوات ثم يعودون لما نوه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجدتم فلا تتناجوا بالاذى والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقى واتقوا الله الذي الىه تحشرون İnman nedir? Şeytanı lehzen elzinin amin, olası bızzarim şeyen, illa bi izni Allah. Ve Allah, fal يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا من وَالَّذِينَ هُمْ لِعُلُومِهِمْ دَرَجَاتٌ فالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا أهدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله وفور رحيم أأشفقتم أن تقتلوا اشدموا بين يدي جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 استحذث عليهم الشيطان فأساءهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حتى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم